يَوْمَ تَكُونُ كُلُّ نَفْسٍ مُسْتَجَادِرٌ عَنْ سِتَارِهِ فَكُلُّ نَفْسٍ فِيمَا كَسَبَتْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا فورا بان علمنا وان كان فورا نعم ولن تَنقُلُ مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَاشكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ اَمَّا وَلَ حَمْدِ الْخِنْذِيرِ وَالْمَنَاءِ إِلَٰهِ وَمُلْكِ ذَلِكَ هَٰذَا حَلَالٌ وَذَلِكَ حَرَامٌ لِّيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَ عَلَى اللهِ الكذبا لا يفلحون مَتَاعِ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما